يأخذ نفس الحكم لا فرق بينهما السؤال الأخير يقول كيف يعمل بحديث بلغ عني ولو آية لأن هناك زمرة من الصفهاء والجهال في السودان كمزم فقيري ومن على شاكلته يلقون الشبه ويستدلون بهذا الحديث في أنه بإمكانك أن تحفظ مثلا أو حديثا وتذهب وتلقي به نصائح في المساجد حتى وإن لم ترصخ في العلم الجواب هؤلاء لم يرسخوا في العلم حتى يذهبوا إلى المساجد هؤلاء ليسوا بعلماء ولا بطلبة علم فلم يعرف عنهم ملازمتهم للعلماء ولم يتربوا تربية سلفية كما قال الشيخ ربيع حفظه الله وأعرف الناس بحال مزمل فقيري الشيخ نزار بن هاشم جزاه الله خيرا فهو أعرف الناس به وبأحواره والرجل هذا رجل جاهل متعالم ليس عنده من العلم إلا رفع الصوت والمجادلة في الأسواق وغير ذلك من الأساليب التي لم تثبت عن السلف الصالح احذروا من هذه الطريقة التي يسلكها هذا المزمل ومن على شاكلته وما حديث بلغوا عني ولو آية فالمقصود به بلغوا عني ولو آية مما يحفظه الإنسان ويرسخ في ذهنه ويتعلمه على العلماء لكن إذا سئل في غير ذلك لا يجيب ولا يتكلم في غير فنه فهؤلاء اتخذوا هذا الحديث وسيلة للخوف في مسائل كبار فشوهوا الدعوة السلفية ووقعوا في بعض المحظورات بسبب عدم فهمهم لهذا الحديث العظيم والمقصود منه الحث على الدعوة إلى الله عز وجل ولو بالشيء القليل بحسب ما تعلمته ليس في كل المسائل وليس في كل القضايا فهذا تعالم إنما بلغوا عني ولو آية في المسألة التي يهضمها الإنسان ويتعلمها ويعرفها ويطلبها على أيدي العلماء أما من رأسه يأخذ هذا الحديث ويستدل به ويذهب إلى الأسواق وإلى الشوارع وإلى الأماكن العامة ويجادل ويناظر وأتباعه رأيناهم يهربون من مناظرات بعض الصوفية لقلة علمهم ولجهلهم هذا كله خطأ كله خطر ينبغي أن يفهم هذا الحديث على الطريقة الصحيحة والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إذا الله الشيخ الفاضل أبو علي فواز المدخلي حفظه الله ورعاه وجعل الجنة مثواه وثبت خطاه على الإسلام والسنة وجعلهم من الذابين المنافحين عنها وجعله شوكة في حروق أهل البدع والأهواء ومفرقة الصعافقة بحق إنه ولي ذلك وقادر عليه Hayyakumullah. Rizakumullah. Salamu alaikum. Salamu alaikum.